المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم زاء ما كانوا يعملون ذلك بأن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 لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ثواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله قزائل السماوات والأرض ولكن ان المنافقين لا يثقون يقولون ليرجع ما الى المدينه لا يخرجن الا عز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَن وإن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما غزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قَدْ لِأَن يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَهُ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَاصْدُقْ فَاصْدُقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قبير بما تعملون